يسا الصبح شعاع الفرح بمناها اليوم ايها امي لبس الصبح شعاع الفرح وتلاقت روحي بمناها اليوم أيا أمي سعدي خريجة يا عمق مداها تحفيظ السادس يا صرحا منحتني من عبق شداها تحفيظ السادس يا صرحا منحتني من عبق شداها قد فزت بأن كان رفيقي وضياء الروح وسلواها آيات بالتقرت لها أحفظها أعمل بهداها قد زال التحفيز لما رزقت بالأمل لترعاها خير مديرات قد عشنا أروع أيام بسماها تحفيظي لما رزقت بالهمل لترعاها خير مديرات قد عشنا أروع أيام بسماها باقات زهور أهديها بعبير زخم بمداها لمعلمتي لمربيتي إذ الجهل بمرآها باقات زهور أهديها بعبير زخم بمداها معلمتي لمربيتي ابعد بعد الجهل بمرآها دفعة إحدى عشر أضحت للنور على قيد ضياء بضجيج مشاعر من فرح ودموع فراق تلقاها بضجيج مشاعر من فرح ودموع فراق تلقاها ودموع فراق تلقاها شكرا يا Ai, dat meidät rasetit ja robaan, suklaania, rumit, jittisä,